الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرماث قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرماث قصاص زمن يتعدى عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدى عليكم زمن واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا